Allahumma cally ala Muhammad, tibb al-qulub wa dawaiha, wa 'afiyat al wa shifaiha, wa nur al wa jala'ha, wa ala وصاحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد تب القلوب ودوائيها وعافية الأجساد وشفائيها ونور الأبصال وجلائيها اللهم صل على محمد تب القلوب ودوائها وعفقة الأجساد وشفائها والنور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد تب القلوب ودوائها وعفقة الأجساد وشفائها والنور صلى واجب لايها اللهم صل على محمد تيم بالقلوب ودوايها وعافه الاجساد وشفائها والنور الافصال واجب وعلى وصحبه وبارك وسلم